بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين فقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالكين أليس الله بأحكم بالحاكمين